بسم الله الرحمن الرحيم. قَسِيمٌ تِلْكَ آياتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُ عَلَيْكَ مِنَ النَّبِيِّ مُوسَى وَفِرْعَونَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفه من منهم يذبح أبنائهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين.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 تعين لي ولك لا تقتلو لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد امي موسى فارغا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 ولمَّا بلغَ شده و استوَا تيناهُ حُكمه و عِلمه و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 فَيَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَصْرَهُ بِالأَمْسِ اسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَيَّ يَبْقِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُولٌ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إذ تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقص المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأترون بك ليقتلك فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سوا السبيل ولما ورد ما مدينا وجد عليه أمة الناس 117. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 119. ثم تولى إلى الظل فقال, فقال رب إني لما أعلم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 122-قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر 124-إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني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 لعل لي آتكم منها بخبر أو جذوة من النار أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما آتاهنودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أيام موسى أيام موسى العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقبه يا موسى ولا تخاف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضمّ إليك جناحك من الرهب فذلك برهان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوم فاسقين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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي آهان على الطين فجعل لي صرحا فجعل لي صرح لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا من الكاذبين وَأَسْتَكْبَرَهُ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِنِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ ائِمَّتَيْنِ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَاتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا نَعْمَتًا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِهِمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى دَصَائِرَ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 الذين تتلوا عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذن دينا ولا كر وحمة من ربك ولا كر وحمة من ربك لتذر قوما لتذر قوما ما أتاهم النذير من, نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.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 قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسن السيئة ومن رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغ وأعرضوا عنه وقالوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنَ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 وما عدا الله خير وأبقا أفلا تعقلون أفمو وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحظرين ويوم ينادهم 122-فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون 123-قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون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 هم لا يتساءلون، فأما من تاب وأمن وعمل صالحا وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار.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 ولتبتغون فضله ونعلكم تشكرون ويوم ينادهم فيقول أين شركائ الذين كنتم الذين كنتم تزعمون ونزعم من كل أمة شهدا فقلنا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 قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فغسفنا به وب داره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عمروا السيئات فلا يجزى الذين عمروا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لрадك إلى معاد